إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله السلام عليك وعلى الأنصار المستشهدين بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبى الأئمة يا سفينة النجاة وعين الحيات ما والله مَا خَابَ مَن تَمَسَّكَ بِكُمْ أَمِنَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ سَعْدَتِي فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا يا غريب يا مظلوم كربلاء هذه مرابعهم فحي وسلمين واعقل وقف فيها وقوف متيّمي ما أطيب العيش أيام كان العيش حلوًا طعم والعيش في اللذات هلو المطعم والدهر وعدنا وأعطانا علا ألا يخون بنا يد المستسلم واليوم خالبنا وشتتنا كما انا ايات صخر ببيعه مسلمين بطلون افدي من بطل المهيب ان سطا فلّ الجموع مؤخراً بمقدمي بطلون شعم نمته إلى البسالة هاشمون وال... والشبل للأسد الغضن فريا ينتمي حتى إذا ما اذخنوه بالظباء ضربا في وسط الحفيرة قد رمي جاءوا إلى ابن زياد فيه وقد أتى للقصر مذوافاه غير مسلمين صعدوا للقصر وارموا جسمه ومن الوريدين خضبوا بالدمي صعدوا به للقصر وهو مكبل تجري دماه من الجوارح والفمين حتى فرموه من أعلى الطمار إلى الثرى فتكسرت منه حنايا الأعظم أيها مسلمة والسيدة كأني به وحيدا فريدا لا محام له ولا نصير سوى العفيفة طوعا رضوان الله عليها هي التي تبكيه وتندبه واللطاعة تصيح على السطح واشهى الكس ليتك حضرت تشوف يا شيخل ال... ايه بعد اريد صوتك اقوى حتى اتشجعها بنعمك الموثوق طايح بالحفل قدر مثل الطير مكسور الجنة صارت تنخي يوم يهلكوا فان رحموا هذا ابن خل دار خلوا اي من قلبي الشعب خافوا من اللي مالكم اذهب ولا وا ويلا اصاحت يا مسلم يا عظمها خجلتي شبد وانا حرمه وضعيف ومقدره لو يتركني ان شاء يا انا فت قلبي والداوي ان شاء نسلمت منك قد مسلم اه حسين قل يطوع اليوم ما تحصل تحفظ اقرأوا اياي او صيد جانب طبوا شا تقولي لهم قولي لهم مسلح بلغك واجرج على الله والنبي سيد القوم والي ويلي تجيكم يا طعام خدرت حدر عليكم اي العزيزه زينبها جيكم يا طوعم خدرت حيدر على كور جن أرى بها البلد حسر على الناقة أراس حسين. الأمر والمرجع لله ولا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم معنى لعد مسلم شال اللي عند مسلم الذي يبقى ويعلم أنه سيقتل يصلي صلاة الظهر ويلتفت خلفه وإذا بالمسجد خان ليس فيه ولا, ولا فارس فتغرق عيناه بالدموع ويأخذ نفسه يمشي في أزقة الكوفة حتى جن عليه الليل فأوقفته رجلاه على باب دار امرأة يقال لها طوعة طوعة امرأة عفيفة طاهرة قال لها أمت الله أجد عندك ماء قالت بلى عندي ماء جاءت بالماء وقدمته إليه شرب الماء أدخلت القذح ثم عادت إلى الدار وإذا بالرجل واقف شوف العفة تقول لي أرى عليك آثار الهيبة والجلال ولكن لا يحق لك الهقوف على باب داري ولا أبيحه لك شي يقول عننا الناس لما أنت توقف على باب امرأة عفيفة طاهرة ما يصير اذهب إلى أهلك أما في هذا المصر أهل ولا عشيرة تساقطت دموعه على صحن خده التفت إليها بلسان الحال يقل للهام وعين مستديرا أنا لا أهل عندي ولا عشيرة انا مسلم الفاجد نصيرا انا الحيرتي ما جرت حيرا وخجلتاه منك يا مسلم انت مسلم ابن عقيل انت رسول الحسين قال بلى ادخلته الى دارها اعدت له حجرة بقي فيها حتى الفجرة كانت تكثر الدخول والخروج تطمئن على مسلم وولدها يلاحظها اماه مالي لي اراك تكثرين الدخول والخروج قالت اخبرك وتكتم على الخبر ان عندنا مسلما قال خيرا تصنعين فذهب يوشي بمسلم عند ابن زياد اه لما طلع الفجر اجت طوع الى مسلم اتقل لسيدي ما اراك رقدت البارحة قال بلا ولكني رأيت عمي أمير المؤمنين في الرؤيا يقول لي العجل العجل العجل ما تفسير رؤياك قال إني مقتول لا محالة ما أتم كلامه إلا وهو يسمع وقع حواثر الخيل أسرع الطوع العفيفة جاءت بلامة حربه وسيفه وهي تقول إليه ذكرهم بحملات عمك أمير المؤمنين يدقن لي قل لا يطاعه شجعني وبعم حيدر تذكريني والله لارد جمع لي جيني ما دام صمصام بيميني شد الغضب فر والباب طاع جدله الاجناح ذب على القلوب والميمن على الميسرة وتجي الكتيب وينتخي بحيدر يعني يقول يا علي وتجي الكتيب وينتخي بحيدر يردها لي اقتلع الباب وتدرع به وخرج الى الاعداء قاتل ام قتال من عاف الحياة حتى قتل منهم مقتلة عظيمة فضج بن الأشعث يا ابن زياد أنمدنا بالخيل والرجال قال ويحك ارسلتك الى واحد وكيف بي لو ارسلتك الى من هو اشد بأسا ومراسا يعني بذلك الحسين قال اتظن انك ارسلتني الى بقال من بقاقي للكوفة اوجر مقاني من جرامقة الحيرة وانما ارسلتني الى سيف من اسياف رسول الله صلى الله عليه وآله فمدأوا بالخيل والرجال انقسموا قسم قسم يقاتله وقسم يحفر الحفيرة يا الله صعدت النساء والاطفال الى سطوح الدور يرمون مسلما بالحجارة والنار حتى حتى اكثروا فيه الطعن والضار وقف ليستريح روحي فداه فشد عليه بكر بن حمران رافعا سيفه ضرب مسلما على ثناياه أيها مسلمة والسيدة وابن حمران ينادي لك الأمان يا مسلم قال مسلم لا أمان لكم يا أهل الكوفة فشد عليهم وقاتلهم قتال من عاف الحياة فبينما هو يقاتل إذ سقط في الحفيرة أيها ويلاء أخذوه كتافا جاءوا به إلى قصر الأمارة لما وصل إلى بابها وجد قلة فيها ماء قال علي بالماء فأنا عطشان تفتتت كبدي من الضمام جِئَ لَهُ بِقَدَحْ أَدْنَاهُ مِنْ فَمِهِ فَامْتَلَأَتْ دَمَى جِئَ لَهُ بِثَانٍ فَامْتَلَأَ دَمَى جِئَ لَهُ بِثَالِتْ لَمَّا أَدْنَاهُ مِنْ فَمِهِ تَسَاكَطَتْ ثَنَايَا أيوة مسلمة أدخلوه على ابن زياد لم يسلم عليه قال شمر لماذا لا تسلم على الامير قال لأ ليس لي بامير ان اميري هو الحسين ونعمل الامير يا مسلم قال ابن زياد والله لأقتلنك شر قتله قال مسلم أنت أهل لها ومحل صاح ابن زياد يا ابن حمران خذ مسلما إلى أعلى القصر واضرب عنق وارميه بجثته إلى الأرض يا الله صعدوا بمسلم إلى أعلى القصر وطلب يصلي ركعتين لما انتهى من توجه الى الحجاز يسلم على الحسين السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله فبينما هو كذلك رفع ابن حمران سيفه فاتحا باعه ضرب مسلما على رأسه ايوه مسلما ثم رمى بجثته الى اعلى القاصر فتكسرت عظامه المصيب لما وصل الخبر الى الحسين نادى حسين زينبا اختاه عليه بحميده جئ له بحميده صار يمسح بيده على رأسها قالت له يا أبا عبد الله القتل والدي قال بلى أنا أبوك وأخواتي وبناتي أخواتك صرنا النساء بنات الحسين ها يسلينها فوجهت حميدة خطابها إلى رقيه هذه عزيزة الحسين ها اتسح سهم ليتم صوب فؤادي يا رقيا يا ليت روحي ويا تسوي ولي قلبي لأحضان الحنون كثر مشتاق يا ما حلم تلقاه وطفي ناري لفراق وما مر على بالي بسحبنا بالاسواق والكوفة تتفرج بلغي روح عندك أب فاق دي ولا اسمع هاي شي تقول ما يكفي يوم العيد أبو ما حضني يتيمة يتيمة ما يكفي يوم العيد أبو يا ما حضني ولا بعث مكتوب السلام وسأل عني ولا بعث مكتوب السلام وسأل عني يعليت ويل أبو أرحل سوي تمنيت بس لحظة أبويا لا أشوفة محتاجه بس اقعد في احضان العطوفه حتى الاماني انحرم منها يكوفا من صار بيد شوالدي راح من ضيق يا حميده تاسى برقي انت كان الحسين يحفظك ويحرسك لكن رقي لما قتل ابو الحسين جاءوا لها برأس ابيها في طيش وضعوه امامها فنادت اه حسين ابو حسين اذ قل ابو يا شفتك يا ابو يا ابن امي سالم وانا في حجرك ظنيت انك سالم ما ادري حز ونحر طفلة يا ابو يا ما ادري رض وصدرك خرت شعقة ميتة من فوق راسلوى يحسين ردك سالم لنجاب ليا لي راسك مخضوب شبك بالدماء ومكسره اضراسك من خمد انفاسك يا بويا وهبر وداجك من ضرب وجهك بالعصاء جاوب يا راس ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يراه مجيبا إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصري او هو اقرب من ذلك يا ارحم الراحمين اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من اتباعه واعوانه والذبين من بين يديه وتحت لوائه اللهم احفظ به شعة امير المؤمنين في مشارق الارض وفي مغاربها اللهم اجعلهم تحت نظر وليك الاعظم وحفهم بدعائه وبركاته وعنايته اللهم فرج عن أسراء المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية سيم المنظورين ومن أوصانا بالدعاء اللهم اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين المسببون تقبل لهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واخضي حوائجهم وارحم موتهم وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتح مع الصلوات